تأملات قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلامة يوسف القرضاوي، وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض سؤال القرآن الكريم القصص في سورة الكهف هو العنصر الغالب عليه فما هي قصة قارون؟ بماذا يقاس الإنسان؟ من هم حزب الشيطان؟ ما هي الوصية الثالثة؟ ماذا طلب أشرف قريش من الرسول عليه السلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم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 ورحمته وبركاته لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا كما خرج قارون في زينته في موكبه الهائل والهيل, والهيل والأشياء قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو عظيم الزينة والحيصة وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وبعدين الوصية الثلثة في هذا المقام ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا اجعل الذين من حولك الذين ينصحون لك والذين يشيرون عليك اجعلهم من أهل التقوى من أهل الإيمان من أهل الإخلاص من أهل الله من حزب الله لا من حزب الشيطان حزب الشيطان ربنا قال عنهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ابعد عن حزب عمر ما من وراء حزب الشيطان دون خليك مع حزب الرحمن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله يوم المفلح حزب الله الذين والوا الله وجعلوا ولاءهم وعداءهم وحبهم وكراهيتهم من أجل الله فهم يسالمون ويحاربون من أجل الله ويصلون ويقطعون من أجل الله ويحبون ويكرهون من أجل الله لا من أجل الدنيا ولذلك يقطعون أهلهم وأقاربهم إذا حادوا الله ورسوله لا ليترد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يحادون الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من كان ابن عباس رضي الله عنه يقول شر إله عبد في الأرض الهوى ثم تلا قول الله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضى الله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة شر إله عبد في الأرض الهوى الذين يتبعون الأهواء ويتبعون الشهوات واتبع هواه لا تطعم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أمر سائب غير موصول بمنهج الله وبكتاب الله وبذكر الله وبحب الله وبأمر الله وبنهي الله كان أمره فرطا مثل هذا لا يطاع ولا يتبع بل ينبغي أن يبعد عن الإنسان لأنه لا يجلب إلا الشر صديق السوء هذا ليس وراءه إلا الشر أما صديق الخير وصديق الحق والصاحب النافع هو الذي يصحبك لله ويصحبك على الله فيدلك على الله كلامه ويدلك على الله عمله ويدلك على الله خلقه كل حياته دل على الله وهدية إلى الله خليك مع هؤلاء وابعد عن الآخرين أراد الله بهذه الآية الكريمة أن يصحح القيم أن يبطل قيم الجاهلية ومثل الجاهلية ويعيد ما كانها قيم الإسلام ومثل الإسلام أن الناس لا يقاسون بالمال والمد والشهرة والعزوة والعشيره هذه لا هذه لا قيمة لها عند الله في موازين الله لا قيمة لها إنما يقاس الناس بالإيمان بالعلم بالعمل بالأخلاق بالإخلاص عبد الله بن مسعود كان رجلا فقيرا قصيرا نحيفا يعني حتى إنه في غزوة بدر لما جه يقطع رقبة أبو جهل بعد أن ضربه بعض شباب الأنصار أرد أن يجهز عليه كان لسه فيه روح فلما ركب فوق أبو جهل أبو جهل نظر إليه كده وقال له لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقا صعبا أنت يا راعي الغنم تشوفه هو ميت والكبر يقول له أنت يا رويع الغنم يعني الراعي الصغير الحقير أنت ارتقت سيدك شان تسبحه يعني ولكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام عظمه قال قرأوا القرآن بقراءة أم عبد ولما صعد شجرة في يوم ما بدت ساقاه وكانت نحيلتين هزيلتين يعني فبعض الصحابة ضحك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد يوم القيامة ما يوزن عبد الله دعوة ساقيه النحيفتين النحيلتين هؤلاء أثقل من جبل أحد الرجال تقاس بأشياء أخرى بالإيمان بالعلم بالإخلاص بالأخلاق بالجوانب الربانية لا بمظاهر الدنيا مظاهر الدنيا دي زائفة وكاذبة وليس لها عند الله نصيب ولذلك روى الإمام البخاري عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل من الفقراء المهاجرين فقال له ما تقولون في هذا قال يا رسول الله قال هذا رجل يدير إذا شفع ألا يشفع حد يقبل شفعته وإذا خطب أن لا يزود حد شده يزود بنته وإذا استأذن أن يؤذن له وبعدين مر رجل من أغنياء كده فلما تقولون في هذا قال رسول الله هذا رجل جدير إذا خطب أن يزود وإذا شفع أن يشفع وإذا استأذن أن يؤذن له فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفقير الضعيف هو خير من ملء الأرض مثل هذا ربنا بي الحسابات بتاعكم الموازين بتاعكم مرفوضة عند الله هذا خير من ملء الأرض مثل هذا يقول عليه الصلاة والسلام يأتي الرجل العظيم السمين عند الله يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة ضخم الجثة طويل عريض لما لما يجي في موازين ربنا لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا إن شئت فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هذه هي المعايير القرآنية والموازين الربانية التي نقيس بها الشخصيات من الناس لا يقاس الناس بالمال ولا يقاس الناس بالجاه ولا يقاس الناس بالعشرة ولا يقاس الناس بالجسد ولا يقاس الناس بأي قوة من قوة الدنيا إنما تقاس بالموازين الربانية والإيمانية والأخلاقية أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته جاء السياق القرآني في هذه الآيات لإبطال بعض القيم الجاهلية ووضع قيم الإسلام كما جاءت الآيات تقارن بين قرين السوء من أصحاب الدنيا وصاحب العلم فيقاس الناس بالعلم وبالإيمان والعلم والأخلاق وتقاس الرجال بالإخلاص ولا تقاس بمظاهر الدنيا وقيم الدنيا كلها زائفة وزائلة والإسلام لا يحرم الطيبة منها ولكنه لا يجعل منها غاية لحياة الإنسان والحديث بقية مع تأملات قرآنية